بوك تو اثنان وثمانون اثنان وثمانون اسم بوك دو الماضي اثنين الماضي اثنين شو ذا بيس بوكي امبولاتزا هل كان عليك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 مجوس هابسجند. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. شوف حاسلة أوربا ماتون. مجوس هابسجند. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات.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 <تصفيق> هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. <تصفيق> هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. <تصفيق> لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ <تصفيق> لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ <تصفيق>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 <سؤال> لم أستطع أن أجد الطريق، لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق، لأني ما كان المدينة. <سؤال> لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى. كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة اجره لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة ميد ديفيس <تصفيق> مالشالتي لا رادي لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو